يوفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستوفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكذرون سواء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 ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفطهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذن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 يفعل ذلك فأولئك هم الْخَاسِرُونَ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني والصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون